وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَحْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا نشوف مناكبها وكل من رزقه وإليه نشور أأملت من في السماء أن يخصف بك من الأرض فإذا هي تور أم أمل 129. أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 120. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 121. أولم يروا إلى الطير فوقهم صار بِضَن ما يُمْسِكُهُمْ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَّا 114. كافرون إلا في غرور 115. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لج في عتو ونفور 117. أفمن يمشي مكبا على وجهه